بسم الله الرحمن الرحيم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأشرب عبادي ليلا إنكم متبعون فُرُوكَ الْبَحْرِ رَجْوا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُومَ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ لعمة كانوا فيها فاكرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء